بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين قرب يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين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 فإلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين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 مِنَ السَّمَاءِ تَضِلُّ فِيهِ يَعْرُجُونَ نَقُولُ إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ